الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّمَا يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَدَرَجُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الْعَافَا فَقَالَ وعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم, فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدَ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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ طَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء